لَقَرِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَوا تَكْبِيرًا لَقَرِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَوا تَكْبِيرًا كَتَلا بَشَرًا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ كَتَلا بَشَرًا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى ما عملوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَفَدِلْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عمل هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحق لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحق لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مع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 وَكو ماتخَدوا هذا قُ آانَ محذور وَكذَلِكَ جعلناالِ كلُنَ بِذُ وَم مِنَمُجرمين وَكذَلكَ جعلناالِ كلُنَ بذُ وَم مَِ المجرمين وَكَفَابِ رَبّكَه يَ وَنَصور وَكفَاب مَبّك هذا الصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وقال الذين كفروا لولا كذلك المثبت فؤادك كذلك المثبت به فؤادك وَورنا تووتلا وَنا تووتلا وَلا يأثك بممثل إلا جك ب الحّ وَحسَنَ تفسي ولا يعك بمثل إلا جناك ب الح وَحسنَ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا أقُ نَذهبَ إلَ القَوْم الذيينَ كَذَّبوا بآياتنا فَدَم موناهُم وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عذاباً أليماً وأعترنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وَالْأَمثالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَثْبِيرَا وَكُلًا تَبَرْنَا تَثْبِيرَا وَلَقَدْ أَتَوْنَا قَرْيَةَ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو وَلَقَدْ أَتَوْنَا قَرْيَةَ الَّتِي أمطرت فَأَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا كإلا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وَسَوفَ يعلممُ نَحينَ رَونَ العذاابَ مَن أَضَلّ سَبلَ وَسَوفَََّون حين رَونَ العذاابَ منَ أَضَلّ سَبلَ أرَأَيتَمَن التَّخَذَ إلَ هووهُ أفَأَن تتكُ عَلَهِ وَكلَ تَتَكُونُ وَارِي مَثِيلًا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ, أضل سبيلا. بل هم أضل سبيلا.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 124. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 125. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 126. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم نوم سبات وجعلناها هارا منصورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا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 خَلَقْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ عَرَصَةً وَإِلَيْهَا تَجْرِي الرِّيَاحُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَأْسَ التَّذْكِرَةُ إِلَّا لِلْمُصْلِحِينَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا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 وَهُوَ الذي مَجلَ البَحررَيينِه عَّم فرُاتُ وَآذا مِحُن أُجَادُ وَجَعل بَنَهُ مَا بَوزَخَ وَحِجرٌ مَحجورَ وَهُوَ الذي مَجل بَحرَينِ هذا عَّ فرُاتُ وَآذا مِحُن أُجدُ 117. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 118. خَلَقَ مِنَ خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 119. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ على رَبِّهِ ظَهِيراً وَكَانَ الْكَافِرُ رَبِّهِ ظَهِيراً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 ما لى من اير الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا 119. قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 110. تبارك الذي جعل في وَجَعَلَ بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل قَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ جعل جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَإبلذُ الرَحْمََّينَ يَمشون على الأْضِهَونَ وَإذاَا خاقَبَهُيهِلونَ قالوا سَسلام وَإذادُ رحمَانَّينَ يَمشونَلَ والَّذينَ يذتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجدَ وَقامَا والَّذينَ يَذتَ لِ رَبِّهِم سُجدَ وَقامَا والَّذينَ يَقونَ رَبَّ نَصرِفَ عَ عَذاابَجَهًاَّم والَّذينَ يَقونَ رَب ن الصرِف إِ ذاَابَهَا كََ وَرامَ إِ ذاَبهَا كََ وَرَامَا إِه سَأَتْ مُسْْتَقَ الرَّ وَمُقامَا إِه سَ أَت مُسْْتَقَ الرَّ فق يُسرفُ وَلَم يقُتُر وَكَان بَنَ ذَلِكَ فَوام والذينَ إذ فَقًا يُسْرف وَلَم يكتُ وَكَانَ بَنَ ذلكَ فَوام والَّذينَ لا يدَونَ مَ اللهَّ إلَهن خَ وَل يقُتُلون ال التي حرم الله إلا بالحق وَلَا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وَلَا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولى 113. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 114. وكان الله غفورا رحيما 115. وكان الله غفورا رحيما وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَمَن تَابَ عَنِ الصَّالِحَاتِ إِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا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 9. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما 10. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا الَّذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُفْرَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُفْرَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا والدين فيها حسنت مستقرا ومقاما حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فَقَدْ الذبم فَسَوْفَ يَكُونُ لزاام